بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اي علاقه الفضلاء اولا نعتذر عن التاخير ثم نبدا في درسنا المساله الثالثه من المسائل المهمه المساله الثالثه ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد الله لا يجوز له موالاه من عاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب هذه المساله هي مساله الولاء والبراء هي اساس التوحيد من حقوق توحيد الولاء لاولياء الا والبراء من عدد الله والموحفات والولاء بمعنى واحد والولاء يراد به المحبة بالقلب ويراد به المناصر والمعاونة فالمسلم يوالي أولياء الله في بمعنى ان يحصر محبته على اولياء الله اي ناصرهم ويكون مع المسلمين متعاونا معهم كما قال الله سبحانه واول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وكما قال الله عز وجل والمؤمنون واكنات ترعضهم اوذياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واوثق واوثق قرور الايمان الحب في الله والبغض في الله كما كما قال عليه الصلاه والسلام من احب لله وابغض لله زاد في مسند الامام احمد وانكر لله فقد استكمل الايمان كما حبه اولياء الله من الايمان وبغض اعداء الله كذلك من الايمان كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كان ما ذاهم هو ابناؤه او اخوانهم وعشياتهم هنئك ان كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم من جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المهلحون فمعادات أعداء الله من الإيمان وقال تعالى لا تجعل قومك يؤمنون بالله واليوم الاخر ويعدون من حاد الله المحاده معناها ان يكون الانسان في جانب الله ورسوله والمؤمنون في جانب ويكون المحاد في جانب الكفار هذه المحاده ولو كان اقرب قريب لا يجوز لهم موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اي نشبا اذا كان قريبا ومحادا لله ورسوله فيجب عليك محاددته ومقاطعته ومن كان وليا لله ورسوله وجب عليك ان تحبه وتواليه ولو كان بعيداً من النسب عنه ولو كان أعجمياً أو أسود أو أبيض أو أحمر يجب عليك أن توليه وأن تحبه سواء من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اي لا يقع هذا ولا يكون موجودا ابدا ان يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار فان احبهم فانه ليس مؤمنا ولو كان يدعي ذلك كان قال ابن القيم رحمه الله اتحب اعداء الحذير وتدعي تحب انه ما لا تكفي امكاني وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخي الشيطان هذا لا يمكن ابدا ان يحب الكفار ويقول انا احب الله ورسوله فقد يجب عليه أن يتضرأ من الكفار كما تضرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من أبيه وهو أقرأ الناس إليه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بخار وراءا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كان استغفار ابراهيم لابه الا عن موعده وعده اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرعا من ان ابراهيم لا اول حليم فابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام تبرئ من ابيقه والناس اليه لما تبين له انه عدو لله ودلت الايه ايضا على ان محبه الكافر تتنافى مع الايمان بالله واليوم الاخر ان مع اصله او مع كماله لكن ان كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الاسلام ما ان كان مجرد محبه من غير مناصره لهم فهذا يعتبر منقصا للايمان وفسقا ومبعثا للايمان وقد قيل ان هذه الايه نزلت في ابي عبيده الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة فقتله أبا عبيدة ربي الله عنه لأنه أدو الله ولم يمنعه أنه أبوه ولم يمنعه ذات ولم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه قال الله عز وجل اولئك كتب في قلوبهم الايمان اي الذين يبتعدون عن محبه وموده من حق الله ورسوله كتب في قلوبهم الايمان اي اثبت في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الايمان وايدهم بروح الننيل فيخلوهم جنع تجري تحتها الانهار الكايد التقويح كي يقواهم بروح الننيل والروح لها عدة اطلاقات في القران الكريم ومنها النفس التي بها الحياة ومنها الوحي وكذلك اوحينا اليك روحا من من امرنا ومنها جبريل عليه الصلاه والسلام هذا امر عظيم وهي مساله الولاء والبراء هذه المساله تتعلق بمعادهه الكفار وعدم موالاتهم وهي لا تكفي اننا نقاطع الكفار في الامور والمنافع الدنيويه بل يستثنى من ذلك انه مع مع بغضنا له وعداوتنا لهم يجب ان ندعوهم الى الله سبحانه ولا نتركهم فنقول ها اولئك اعداء الله واعداؤنا يجب علينا ان ندعوهم الى الله لعل الله ان يهديهم وثانيا لا مانع من من مهادهنه الكفار عند الحاجه اذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم لا لا داعي للمهادنه الى ان يقوى المسلمون على قتالهم او اذا حسبوا هذه المهادنه وثالثا لا لا مانع من مكافاتهم على الاحسان ان احسن للمسلمين لان الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه وما شقصطوا اليهم ورابعا الوالد الكافر والام الكافره يجب على الولد ان ان يبرهما ولكن لا يجوز له ان يطيعهما في الكفر تبادل التجاره معهم والشراء منهم لا بأس به وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار البيع والشراء و متاع بدره مرهون عند يهودي وسادسا أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب لشرط أن يكون عزيزات في أعراضهم وسابعا لا أبعث استجابة دعوتهم وأخل طعامهم المباح فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثامنا الاحسان الى الجيران من الكفار لان لهم حق الجوار وكاشعا لا لا يجوز ظلمهم ان الله جل وعلا يقول ولا فيمنكم شناان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى نكتب بهذا القدر أيها الإخوة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى علي صحيح